علمتم أيها الإخوة أن المؤمن لابد أن يطهر قلبه ليكون قلبه سليمًا الزهر الله تكرد الله جب لشأنه نغاو بجاوام ونغا فما اتتراجه قراء الله قلتي إكوغا نمجه أزعب لدرسي قراء أزعب لدرسي أزعب نكوغا نمجه أزعب لدرسي سيد أكرم در محمد صلى الله عليه وسلم الله قسانيك نغاو مينيك ويستلزم دا الله عز وجله ابيو قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هذا اليوم هو يوم القيامة لن ينتفع فيه أحد بعرض من اعراض الدنيا بمال بمنصب وجاهه, مركز لا ينفع ذلك وإنما الذي ينفع القلب السليم نسود يمدانو الله جل شانه تجربة نواتي اغلدتي وزدراوه السرطة صدنا آيتو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم تغادانا نيشي اتقرستي بيتني ميتك نسينوي وسيم أنغا كدوجه الله وزدراوه وزدراوه السرطة داكта на судњем дану када дођемо пред самог могућег Аллаха диллешаново меће користити ни أهمية القلب ومنزلته عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغه مضغة يعني قطعة لحم اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب اهم عضو في جسد الانسان اتو داشت الستة ياكو بيتنو وجووتو يدنو مسلمانا يتو داشت الله لشانه بدأ نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يزقوريو بزنة هادثة Zaista u tijelu postoji jedan organ kada je zdravo zdrav je čitavo tijelo a kada je bolestan bolesno je čitavo tijelo a to je srce. Mm. والقلب في الاخره لا يكون سليما ينجي صاحبه من نار جهنم الا اذا كان سليما će biti spašeno, odnosno čovjek koji će biti spašen na sudnjem danu jeste onaj čovjek koji je nosio وسائم تصبح نقيه كليا في كيف يكون القلب سليما في الدنيا بشيئين اثنين السلسه ان اول مسيره موجه بيتي نقيته صمو ازبي استغلال الاول الاخلاص لله عز وجل والثاني متابعه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى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 يعني أن يوافق السنة أن يتابع السنة ولا يشرك بعبارة ربه أحدا يعني أن يكون مخلصا لله تدبي أسفار يسوء أولا إذكرنا سفتر مع الله جل شانه ودرغا سيدنا. سيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سموك الله كاجه قل إنما أنا بشر مثلكم ريسي ومحمد ريسي يا سنوك كيف يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد مني سيبيولي ديواش بوغ يدن بوغ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فقو ويري إنادة سسسرة سسويم قصدارم نك رادي دبرا ديلا فليعمل عملا صالحا نك رادي دبرا ديلا ولا يشيك بعبادة ربه أحدا إنك نكوغا الله نسمى تراوني اذا اما أن يكون الرب تبارك وتعالى راضيا عن احدنا أو ساخطا عليه فداك человек не простои на суднем дню осем جل شانه буде задоволен сним или да се فالله تبارك وتعالى يرضى عن المخلص له سبحانه المتبع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم داخل سمجوتي الله جلل شانه وتراجي عدناس إذا دولني دا نمو ربو يمو إلا سيديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون صاخطا على العبد إذا أشرك بالله أو راء وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يصخط الله, يصخط الله عليه يغضب الله عليه a samo Allah će se rasteretiti i kazniti čovjeka koji bude Allahu prepisivao nekoga ravnim ili bude u svojim djelima bude sva djela radio nečije drugo a ne u Allahovo ime. فالعذب da, بين غضب الله ورضاه ذاتي čovjeke između Allahovog zadovoljstva i njegove srdbe. فإذا اخلص لله جل وعلاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه da dakle, ako bude radio dobro Allah će biti zadovoljan sam. وإذا ما اخلص لله رأى أو أشرك وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سخط الله عليه. A ako ne bude radio dobro i ako bude Allahu pripisivao saučesnika i bude neiskrenu svojim djelima Allah će biti sjedit na njega. وروى الإمام البخاري في جامعه الصحيح عن الإمام محمد بن شهاب الزهري قال من الله الرسالة يعني رسالة الاسلام وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم من الله الرسالة رسالة الاسلام من الله وعلى الرسول البلاغ وظيفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ان يبلغ وان يبين ونحن الاتباع ماذا علينا التسليم ليس لنا أن نزيد ولا أن ننقص وإنما لاتباع المحب التسليم الخالص لما في هذه الشريعة قال ابن شهاب الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم إمام بخاري يوصوم صحيحه زبلجي وفرداني أد ابن شهاب الزهري وقومي قال الله نالله أداء الله أداء أبيعي إسلام na to je da ga prenese, a na nama je da se pokorimo i da to sedimo, dakle da to sedimo bez dodavanja i bez oduzimanja. وكلنا يعلم ان الله تعالى انما خلقنا لعبادته وحده لا شريك في العباده. اسيزناهмо da je samo koji Allah nas stvorio da ga obožavamo, da mu ne cenimo sa da mu ne pridružujemo saučesnika. وهذه العباده المطلوبه لعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم i ta عبادة kojega Allah جلشانه mora da se podudara sa onim što je رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرج الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا i to na osnovu آета u kome Allah jlushan, ukaje, Vi u Allahom posaniku imate divan uzor za onoga koji se boji Allaha imen kane irju Allaha u lijevmal ahir koji se nada sa Allahom i nada sa suđem danu jer je u suđni dan i Allaha mnogo spominje. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma amartukum bihi fa'tu minhuma stata'atum wa ma naheitukum anhu fa jitanibu. A Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u tome smislu kaže ono što sam vam naredio iz a ono što sam vam zabranio Uh, ono što sam vam naredio izvršite koliko možete a ono što sam vam zabranio ostavite. قال عليه الصلاه والسلام من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. اودركم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذي: "كـو بده meni pokoran pokoranje Allahu, a ko bude neni asija i nepokoran nepokoranje Allahu." فليس لنا الا حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Od to dana nam neproste ništa drugo nego da dosledno sledimo Rasulullah salallahu alaihi wasallam. Lian Allahu ta'ala qal am lahum shuraka' yani ma'a Allah shar'u lahum min ad-din ma lam ya'tham bihi uh, Allah. Ad-din huwa alladhi adina Allah bihi wa ghayruhu laysa dinan bal huwa din kaže u ayetu a zaraa nemaju bogove koji im propisuju ono što Allah nije propisao. Da sve vjeruje ono što Allah propisao i naredi, a sve drugo mimo toga jesu šejtanski putevi i njegove objave. Wa'd-dinu allazi adina Allahu bihi huwa al-kitabu was-sunnah. Al-yara kayy Allahu džalaluhu namo objavio jeste Kur'an i Sunnet. Wa rasulullahi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam objasnio nam je islam kroz svoje riječi i kroz sva djela. Fa qal sallu kama ra'aytumuni usalli. Fala yujuz salati. Na ima u progledu namaza govorio je tanjajte kako mene vidite da tanjam i ne bismo trebali e, da برطوري دا نسليديم الله صلى الله عليه وسلم الى ان نضيره ما هو نيغه ناردى امام الصحابه ثم قال لهم هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبل يعني ان كل الانبياء كانوا يتوضؤون كما توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ما الحديث عدد الانبياء 124000 نبي 124 ألف نبي من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منهم الرسل ومنهم أول العزم كلهم كانوا يتوضعون بصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم مسيء وظالم ومتعد آثم أولاً لن أفضل أن Odnosno abdestio se jednom prilikom pred ashabima radijallahu anhom, pa je nakon toga izgovorio, ovako sam se ovako se abdestim ja i ovako su se abdestili vjerovjesnici prije mene, pa ko doda, počinio je, počinio je ružno djelo i nepravdu i prekoračio je granicu. A znamo da je poslanika, odnosno poslanika i vjerovjesnika po sahih hadisu bilo 124.000. ولما حج عليه الصلاة والسلام بمائة وخمسين الف صحابي قال لهم لتأخذوا عني مناسككم واللام الأمر أي خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم يعني حجوا كما حججتوا اعتميروا كما اعتمرتوا لا يزيد أحدكم ولا ينقصوا عني لأن الدين كامل فلما جال لزيادة ولا نقصان لا خير في زيادة كما أنه لا خير في نقصان ما ما هو الخير الخير في التباع الخير في التباع رسول الله صلى الله عليه وسلم Au pogledu hađa govorio je خذوا عني مناسككم obavljajte hađ i umro onako kako ja obavljam dakle nema dobra u tome da čovjek doda ibadet ili da oduzme od toga ibadet وغدا in شاء الله تعالى سوف نتجه الى عرفات بعد صلاة الفجر حين نصلي الفجر حين يبزغ الفجر جليا ظاهرا لنا لانهم يصلون قبل الوقت فلابد من مراقبة الوقت نصبر نصف ساعة حتى يطلع الفجر جليا لانه لا يجوز ان نصلي قبل الوقت نصلي صلاة الفجر ونبقى في اماكننا نذكر الله عز وجل وندعوه ونلبي على حده ثم إذا طلعت الشمس نتوجه إلى عرفات والسوتر كما كوبوغرا nakon sto kanjamo sabah namaz nakon sto svane prava zora nakon sto obavimo sabah namaz ostajemo na في منى واجب على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات وأصحابه باتوا كلهم ولكنه رخص للسقات والرعاة رعاة الأغنام والرعاة البقر والإبل رخص لهم ألا يبيتوا بمنا لا في اليوم الثامن ولا في أيام التشريق حتى يقوموا على سقي الحجيج وعلى رعاية الابل والبقر والغنم a noćenja odnosno boravak na miniji po ispravnijem mišljenju važ i to se temeli na tome što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem noćio na mini osmi dan i nakon e, dakle 10. odnosno 11., 12. i s tim što je dopušteno da se čovjek tine stograna da provije sa mine da boravi dvije noći i ovo je po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka a dopustivo je e, dopustivo je da minu nakon odnosno da ne ne noće na mini uh imaju potrebu da naprave svoje deve i tako dalje. ويدخل في هذا المعنى في زماننا الاطباء والممرضون والضباط والجنود الذين ينقومون على راحه الحديد يرخص لهم في عدم المبيت. Otoskopino u današnje naše vrijeme olaze policajci koji su pod بلتايت دكتوري اوستالي كوي رادي راهات حاجية دا حاجية ما بودة بولي اما غيرهم فلابد من النبيت في منا ثم لاتجاه الى عرفات من بعد طلوع الشمس والبقاء في عرفات الى غروب الشمس اوستالي ماريو بربارة لتناميني دوية تقدان سماريو ووب تبر أعرفات ديتبار دا هي أعرفة ننفس تمام نكن أكسم لمازه نس نكن تتسون ثلاثلااج ولاجوز لنا أن تحرك منها هنا إلا بإذن الأمير لأن النبي يصل الله عليه وسلمقال من أطاع أمير فقط أطعاني ومن أطعاني ف أطاع الله ومن عصى أمير ف عصاني عصاني فقد عصاني فقد عصي ومن عصي ف صل الله إنه يذُكْرُ شَخْصًا نِكَمَ دَأَ قُدُوزِيمَا نَ سْوَيو رُوكُو نِشْتُو يَرُ اللهُ بَاسَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَازَاو كُو سَ تَكُورِي أَمِيرُو أ كُو سَ تَكُورِي مِني تَكُورِي أُ اللهُ كُو بُودِي نِتَكُورَان أَمِيرُو أُونِي نِتَكُورَان مِني أ كُو أَي نِتَكُورَان مِني نِتَكُورَانِي أُ اللهُ فَنَبْقَى فِي مُخَيَّمِنَا حتى et vabdu, kono jahzin, laman kuul, jalla, jalla. Rijal avalan, rijal avalan, nisaj avalan, nisaj avalan. Ma ku lije, ašan lije, min ghir lije. Dakle, čekamo naradbu emira, odnosno predpostavljenog, kada namon kaže budete spremni u toliko i toliko saati da budemo, idete abdestite, izlazite prvi žene, ljudi, i tako dalje. Wa ida wasalme ili ili muhajem, muhajem fi بالاكل قليلا اذا ما كنت اكلت ها هنا ان تأكل قليلا وان تستريح فورا ان تنام القيلولة في عرفات قبل الظهر لانك اذا ما قلت يعني ما نمت ستنام بعد الظهر فسيصير حجك نوما ركن الحج سوف تأتيه نائما على فراشك والرسول صلى الله عليه وسلم استراحى قبل الظهر بنمرة أو عرنة. بوادي عرنة وادي عرنة قبل نمرة ضرب الخيمة نصب له الخيمة ونام استراح ولما جاء وقت الزوال ذهب إلى نمرة وخطب ثم صلى بالناس صلاتي الظهر والعصر ثم دخل عرفة عند الجبل وبقي واقفا إلى المغرب يدعو i odgovori na اسئله al-Hajid. Savetujem da prije nego što pođemo odavde da se nešto malo dobro je, ako ne dobro je ovdje neka tamo uzme vaganu hranu. Inak, inako se nakon toga odmori do podne namaza nakon jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako postupio. Oni su mu, šator, su mu razapili šator, pa se odmorio u dolini, koja se zove Urena. Zatim je otišao, nakon što je nastupilo e, poodnevsko vrijeme, otišao je kod meštida, kojega ćete sutra vidjeti, pa je e, držao hutpu i podne poodnevnik Indiju zajedno. Nakon toga je e, molio sve mogućeg Allaha za dobro ovoga i budućeg svijeta i odgovarao na pitanje hađija. Fa ansah al-layla بعد ان تؤدوا ما فرض الله عليكم من صلاة العشاء كما ادينا من صلاة الواتر او القيام كما هو مستحبل لنا ومن من تناول طعام العشاء القليل اعد نفسك لاصعب يومين في الحج اليوم التاسع والعاشر هو قوارين ير ياسبرد ناس اوهو نسنو اسبرد ناس شدبان ايتجادان نهاجو اتوى دان ارفاته dan 10ti uh, dan dan bayrama kada trebamo obavljati uh, kada trebamo bacati kamenčiće i obavljati tawaf i fad uh, dakle uh, večeras nakon što uh, večeramo laganu hranu trebamo tanjati ki chiam lejl i obaviti vitr namaz nakon toga se dobro odmorite fa ansah ba'da tanawul al-asha' in shi'tum ba'da as-salat an ولا لا تزعجوا إخوانكم لأن الغد يوم مرهق مرهق يوم متعب والحرارة شديدة ما في مكيف في عرفات ما في مكيفات والحرارة شديدة شديدة فبحاجة إلى أن تتناولوا قصة من الرحل أن تناموا مبكرين لتستيقظوا يعني في قوة وصحة السؤت رشني دانيا زيز i zahtijeva da uložimo mnogo truda kako e, sa fizičke tako i sa psihičke strane zato savjetujem da večeras e, rano pođemo u postelju a onaj ko ne misli spavati ni mi ga molimo da ne uznamirava druge hađije svoje braće muslimane i da stiša svoj glas pa i arafat kult na tanavalu kalilima ta'am al ladi juajinuna ala du'a wa ta'am Dakle kada tamo stignemo ako već nismo doručkovali na mini tamo ćemo pojesti pa pojesti pa nešto lagano što će nam pomoći da molimo samo učaga Allaha i da mu budemo u pokornosti. Summa nanan jamian erijal wan nisa linsta'ina bi hada anawm ala ad du'a wal zikr wal ibada min ba'd salati adh-dhuhr Dakle nakon podne, nakon što spojimo podne i kindi u namaz بصدق اخسما تكانا تزهق في جسده و اوتار اسرتهم يبرعوا الستره ده سدوبو نكنو شتو استيغما ن رفات ده سدوبو وقبل وقت الظهر قبل الزوال يأمر الامير من يوقظ الناس لاجل الاستعداد للصلاة من دخول الحمام والوضو a emir će boditi na podne namaz dakle sve bođuća i braće i sestre uh, da se pripajme za da podne namaze summa ida dakhal waktuz zuhr waktuz zawal yaqum khatibu alhajij bi khutbati arfa hakad nastupi podnevsko vrijeme imam će održati hutbu koja se Održava refatu i obrati će se tom pril kom hađama. Vahy khutba un wahida, leysad ka khutba il Jumaha. Bidouni aðan, al khutba awalan, qabla l-aðan. Dakle, khutba sunnati da khutba bude trije ezana Na khutba bude trije ezana I ona sa stojio dijeni khutba nije. Kao Jumanska khutba udva diela. ثم بعد فراغه من الخطبه يقوم المؤذن يؤذن اذانا واحدا ناكن اضلن خطبه امام اضن المؤذن يقرعكي 1 ثم بعد الأذان يقيم اقامه لصلاه الظهر قصرا ركعتين ناكن توجا يقرعكي قامتت ذا ظهر النماز وكيفه كمكانيكي ثم يقيم المقيم لصلاه العصر ويصلي الإمام بالحديد صلاه العصر قصرا ركعتين جمعا مع الظهر سرا ناكون توغام مؤذنجه اوتشي دروجي كاميت ايمان تشي بريدوتي ا كنديو ناماز تسبوليفسي 2 ركاتا ثم يتفرغ كل أحد للتلبية والدعاء والتهليل وذكر الله وتلاوة القرآن من بعد صلاتي الظهر والعصر إلى غروب الشمس بعد ذلك، فقط ذا سبب فساعدت ساعة إبادته وكذلك القرآن ملت الله جل شانه ذا دبرا وغا يبدو تكسية وكذلك التلبية دونست تهلي لا إله إن takovali. aklu wal-inshigalu bi ayyi shay'in yakun qabla qabla Dakle, uzimanje hrane ili obavljanje nekih drugih potrebnih poslova, nožni poslova biva prije podne namaza. Wa ba'da adh bi dhikri Allah. nakon podne namaza, to treba da se posveti ibadetu i zikroma. إذا ما فعلت ما اقول لك اخي لا تلمن الا نفسك اكون اوراديم او ما اكلت قبل الظهر سوف تاكل بعد الظهر وهذا من وقت الذكر والدعاء وخير الدعاء في يوم عرفه يا اكون نبديمو ali prije podne namaza to ćemo da sigurno raditi nakon podne namaza i izgubićemo dragocjeno vrijeme koje je predviđeno tom prilikom za dovu a najbolja doba je na dan Arefata. Također, ako se ne odmorimo prije podne namaza, odmaraćemo nakon podne namaza i izgubićemo dragocjeno vrijeme koje je predviđeno za ibadet. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة فأنت سوف تقصر فيه إذا ما عملت بهذه النصائح هذه نصائح تعمل بها ما تعمل أنا لا أحاسب قولي معلم وليس بملزم أنا أقول وأعلم وأخبر والذي سيحاسب هو الله ما أحاسبك يا سمون بريلكم سمع جالي ودا A nisem, Ja nisam taj koji će sviđati račun, to će uraditi samogući Allah želešanuhu, ja ne mogu nikoga prisiliti da uradi ili ne uradi. Svi smo sjesni, Resulullaho i sallallahu alihi wa sellem riječi, Al hađu arafa, hađ je arafat, odnosno najvažniji i najbitniji uh, rukn uh, hađa jeste arafat, stajanje na arafatu llamada Voilà maحli أي saom ke na zažatan adan صاحban يšvila hananeض منdi a zawal iغرubišams. I ne treba dopustiti bilo koe da čoveeka oddrati usjećanja na Allahašauhu odpodnje nemaza odnosno nakont podne i kije namaza pas se do zaozzka šunta. Svededno bila to supprogan bilo djeta ili neko drugi gubljenje vremena sutra je uvitečno. La'allaka la ta hudju bađa hada. La'allaka l'hađa hada je kun ahir hađi lakke. La'allaka l'jaum kun ahir javu fi hajatiki. Fakdi fi me uhibbuhu Allahu i rda. Jer možda više nikada nećemo doći na hađ i možda je sutra zadnji dan u našem životu. Za toga trebamo provesti u pokornosti Allahu Đulličanu. إما أن تقدم كل شيء قبل الظهر أو أن تؤخر كل شيء بعد المغرب. ذات مسئو نعمل dwie możliwości ili da donjalopci potreba obavimo prije podne ili da to uradimo poslije akşam nakon skaza وأنصح بعدم الذهاب إلى مسجد نمره لبعد المسافه عن المخيم ولأجل الحرارة الشديده ولأجل الجهل بالطرق أما من أصر أن يذهب فعلى مسؤوليته الخاصة ما نستطيع أن نمنع أحدا لا عمد دروح هر إذا تهت أو ضعت أو مرت أو أصابتك ضربة شمس فلا تلومن إلا نفسك تابع جو ده دسانيدي ومشتد نمرو قوي غايت تسوط رفيدتي ياري يتبت دالكو ناشي ساتورة i zbog toga što većina Hadja ne zna pot a Arefat je e, e, šatori su jako slični odnosno potpuno slični i čovjek se može lako izgubiti dakle ako čovjek bude ipak želio i nastojao i ustraje na tome da ode ide na svoju odgovornost a mi nikoga ne možemo spriječiti u tome Vala ansah kathalik Vala ansah kathalik ba'adam iz zahab ila jebeli rahma الذي يؤتى به في التلفزيون وعليه الحجاج وفرحانين وفأنت بدك تطلع في التلفزيون وتشور لهم وكذا إلى خيره ما أنصح بهذا أبدا لأنه ممكن تقع من على الصخرات كما حدث لبعض الحديد وقد تصاب بضربة شمس كذلك وما فعل هذا الرسول السلام طلع على جبل الرحمة وقف تحت الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف فكن في المخيم فأنت في عرفة لا تشتق حالك انت بحالك تفاجئت <تصفيق> ساعتين ده على جبل الرحمه برده ميلستي يا تصانيك صلى الله عليه وسلم نيه يشاو نيه تتنيو على تو برده او حديثه stoi يا او حديثه stoi يا стоим овде а Арафат е а цели Savetujem da se ne ide tamo jer čovek može da paniči sa stijena kao što se desilo nekim hadijama. وبعد غروب الشمس ننتظر الحافله حتى نستقلها الى مزدلفه. Nakon zalaska sunca čekamo autobus koji će nas prevesti do Muzdelife. وقبل مغادرتنا لعرفات نستعد بدخول الحمام والوضوء لأنه ممكن يكون في زحام شديد ما في مجال واستنى هنا وانزل صعب صعب انك تنزل خاصة عندما يكون الزحام شديدا أمامك سيارات وخلفك سيارات فنرجو من الجميع الامتثال بقضاء الحاجة والوضوء تكواجر سارة تريمو دستوريك ناااكون اكشم نااااكونش da potrebu i da uh, uzme abdjest jer moguće da će u toku puta biti velika gođba a i na samoj muzdalifi kada se dođe, pa da se to uradi na Arafatu. Odmah po dolazku na muzdalifu klanjat ćemo Akšam i Jaciju spojeno uh, s tim što ćemo Jaciju klanjati dva rekada. ظهرا المغرب والعشاء انت اكره كانيا مام تم تشوتي ناغاس اكشام قصرا لاشاء ركعتين وجمعا بين المغرب والعشاء استايا مو نمازه كانيا مام 3 دكاتا ا ياتيو واحد وإقامتين او تشوتي يدان اذن وليس في مزدلفه صلاه قيام ليل ولا الوتر نام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء مع الصحابة أو صلى بهم صلى المغرب والعشاء ما صلى ولا تنفل شيئا أمام 150 ألف صحابي ولو كان فعل شيئا تنفل لبلغنا ولو وصلنا لكن كنا نعطينا مع هذا نية توجه لنا ونصنو نية سنة نية سنة لكنا نفيله نية سنة لكنا رتر jer poslanik sallallahu alejhi ve nije ora klanjao ni na filu ni vitr a s njim na hadžu je bilo 150.000 ashaba da je uradio bilo vitr bilo na filu to je ashabi preneli namamo fawran lian al-yawm al-ashir alladhi yalih huwa as'ab ayyam al-hajj dakle odma po klanjanju i jati Spavat ćemo da se odmorimo i pripremimo za sutrašni dan, za dan Bajrama, koji je za sigurno najteži dan na hađu. Vo fije a'mal... Vo fije a'malun arba'a, fije a'malun kathira, vomurhika. Toga dana, desetog dana, trebamo uraditi četiri stvari, a sresu zamodne. فبحاجه الى توفير قوتنا وجهدنا ليوم النحر يوم العيد تريبا ما ستطورتي سويسناغو ترود دوشهنو سبريمنوست زا تايدان والمريد في مزدلفة في العراء ما في مخيمات في مزدلفة نوشينينا المزدلفية ناوطفرنو داكسي تامو نيما شاتورا والله نستعان لبروده الجو والرياح فالله نستعان نستعين الله اود الله جل شانه نترجمو pomoc i da nam sari od njega i kovat da nam pomogne kada je u pitanju su u vjetrovi i i na nam uzdelife wa nabitu fi muzdalife li salat ونصلي صلاة الفجر حين يطلع الفجر من على جبل سبير جبل في الجهة الشرقية نرى بياض الفجر نصلي وبعض اهل العلم قال ان صلاة الفجر في مزدلفة رقن من اركان الحج لحديث صحيح لكن لكن اشتو سونسي لكن اشتو سفاني اكاد فيديمو دايزار سفان الله sa istočne strane Sabrda koje se zove Sabir. Sab, Iz Brast Sabrda koje se zove Sabir, tada ćemo klanjati Sabah namaz, jer a, neki učenjaci su kazali da je jedan od ruknova hađa obaviti Sabah namaz na muzelifi tu to, to rješenje na osnovu autentičnog hadisa. Nusalli sunat al-fajr, furada sunma nusalli sunat al-fajr الفجر الفريضة الصادق ثم نمكث مع الذكري وقوفا في مزدلفة نلبي والتلبية في ايام الحج الثلاثة الاولى في اليوم الثامن والتاسع والعاشر نلبي وفي اليوم العاشر صبيحة مزدلفة صبيحة ليلة مزدلفة نضيف الى التلبية نضيف تكبير العيد الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر لله الحمد Nafalu zalik vkufan, unarfao aizijana bil zikri wa ddua. Nakon što klanjamo, dakle klanjećemo sabah namaz, sunnet, svako za nakon toga farz, zajedno, posle sabah namaza ćemo spominjeti Allaha, i donosti telbiju, osim, do izlazka sunca, osim što ćemo uz telbiju dodati tekbir, u form koju ste čuli od šeha. Nabqa kezalik ila kubail tului šamsu. خاصة لما مزدلفين فينيتي تو يعني تقريبا الشمس تطلع 7 الا 3 دقائق يعني 7 الا 10 نبتدي نصيد نغادر مزدلفه بعد اكتر من 6 دقيقه قبل وفي يوم النحر هذا اليوم الثالث من ايام الحج له اعمال تذكر في حينها ان شاء الله تعالى Uh, Desetog dana uh, Zul Hijjata, prvog dana Bajrama, uh, postoje, uh, odnosno predviđena su dijela basanja kamenčića i tava falifada, o tome ćemo govoriti kasnije ako voda. Narju Allah, anni taqabbala minal jamiah, wa anni uffiqahum lima yuhibubu i arda. Molim samog učega Allaha da primi od nas sviju i da nas uputi na ono što on voli i čime je zade إذا تسلت لنفسك واذا ما امتثلت لا تلومن الا نفسك اكو uradimo kako smo spomenuli ako primijenimo ovo biće u našu korist ako ne uradimo ako budemo protiv riječili to će نترك المجال الان الاسئله تفضل ابو ميصره واحد واحد يبلغ عن ابو ميصره بكره اه كويس يسأل الاخ هل غدا في صلاة جمعة على الحجيد برات ليس على الحجيد صلاة جمعة ولا صلاة عيد هاجي ان اكتني اني جم وناماز اني بايرم ناماز فانت يعني قدر الله أن توافق ما جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يريدو ده عارفات بعد كم كو اشتي باوري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو حججه الوداع جاء يهودي يهودي الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين نزلت فيكم ايه لو نزلت فينا لَتَخَذْنَا الْيَوْمَ الَّذِي أُنزِلَتْ فِيهِ عِيدًا لَنَا Došao je jednom prilikom neki židov kod emirul mu'minin, kod emira pravovjernih radi Allahu anhu i rekao mu Ja, emirul mu'minin, o vladaru pravovjernih, vama je objavljen ajet u Kur'anu da je nama objavljen, mi bismo taj dan smatrali praznikom, odnosno bajramom. فقال عمر رضي الله عنه وما هي فقال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عمر رضي الله عنه هو يوتيتوا كوي يتعدان كوي يتعدان already اليوم أكملت لكم دينكم دانسا ممدير واشو أصمارش وأتممت عليكم نعمتي صنعز رضيت لكم الإسلام دينا إذا دعونا إنسان دعوان إسلام بوده يرا فقال عمر والله إني لا أعلم متى نزلت هذه الآية وأين والله أنا أعلم متى يعني الزمان وأين أي المكان والله إني لا أعلم متى نزلت هذه الآية وأين أمير المؤمنين مُتغوريو تَكُمِ اللَّهَ يَا زنَمْ إِكَدَ وِجَيَ يَوَبْلِيَ تَيْ آيَتِ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة يعني في عيدين عيد الأضحى عيد النحر ويوم الجمعة الذي هو عيد أسبوعين المسلمين يعني اجتمع في يوم نزولها ايش عيدان اجتمع في يوم نزولها عيدان فغدا عيدان عندكم عيد النحر ويش والجمعة في نفس اليوم اللي حج فيه الرسول والسلام. انتم تحجون في نفس اليوم وتقفون بعرفة في نفس اليوم وتكونون في اليوم الثامن في نفس اليوم. يوم الثامن يوم الخميس. يوم التاسع جمعة. وهكي رأي من التشريق زي محج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنهم ويدكووريو تاكمي الله يا زنان كادا ايدي يا ابيا من اولاي آية objavljen je na Arifatu petkom kada je Poslanih sallallahu alihi wa sallam stajao i kada je stajao na Arifatu. Dakle, ovi dani danas je četvrtak smi dan Zulhijjata sutra deveti javu al Arifah podudara se potpuno sa onim danima kada je Rasulullah sallallahu alihi wa sallam objavio oprštajni hajj. فرا السلام وقف بعرفه في يوم الجمعه وما خطب خطبه الجمعه خطب خطبه ايش عرفة. والدليل انه اذان بعد الخطبه والجمعه اذانها متى قبل الخطبه وفي كم خطبه يوم الجمعه خطبتين خطبتين بينهم جلسه الاستراحه في عرفه ما في خطبتين خطبه واحده ما في جلسه استراحه و... والقراءه في الجمعه جهرا في عرف القراءه ايش في الصلاه سرا واضح الفرق دوكاز دا باستانك صلى الله عليه وسلم نيه كلня ستروا بعد الاحديث ان وفت عرفات يوم الجمعة بسبب حجات والبعض الاخر يقول انه الحج الاكبر فما معنى كلمة الحزب الاكبر الحج الاكبر هو يعني اهم اركان الحج هو لقوف بعرفة هذا معنى الحج الاكبر يسأل عن معنى الحج الاكبر هو لقوف بعرفة براد بيتا استاذ ناشا الله يوم الحج الاكبر ندان للكو بحاجة او نتغاورا متي مالتوم سيمسينا اريفات نستاينن نستاينن على في يوم الحج الأكبر هو يوم النحر هناك يوتينيا سيستاتروي ده سي تو ادنوسي نا بايدان والبعض يعتقد ان الحج او أن الوقوف بعرفة إذا جاء في يوم جمعه فهذه الحجه ب حجة حجه هكذا يعتقدون لذلك في زحام شديد 70 حجة هذا الاعتقاد غير صحيح لانه مافي علي دليل ان الوقوف باعرفة في يوم جمعة 70 حجة منين جب هالكلام ولا حتى السبعة ولا سبعتاشر اه ناكي نود اسماتريو داي برا وكن رفعاتو بتايدكم اه داي اما بريدنو سلم ديسي طب لاني حاجوا تواني اي ولكن شرفكم الله انكم وفقتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان في مينة يوم خميس انت بالان في الخميس عرف يوم جمعة, يوم جمعة. كل شيء ترى باللحية وتبطل ضخان وتحجب تمام وبيتك يكون قبلة قبل يعني ايه مكان عباده وطاعه وتتبع سنته ما انت زيي الان بقى حددتك وقعت زي حددته فلازم تكون عشتك زي عشته وحياتك زي حياته ه? مش بس في حاجه في شيء اه اه وشيء لا لا ولا, ولا يا ابو مالك صح ولا خلاص <تكلمة> ادي اللي عرض بلاش فلاص فلاص فلاص <تكلمة> <فضل> <تكلمة> استاذ اخونا سأل الأخ أن بع... الحج لو جاء الوقوف فيه بعرفة في يوم جمعة بسبعين حجة والبعض يقول بسبع حجات لا بسبع سبعين ولا سبع حجات ولا سبعين سيكون وراء سيكون وراء نقصر دائما توبيريني نوتاملينو يقارد دور نوية da smo e, dakle da ćemo obaviti da ćemo stajati na refatu sutra petak kada je Allahu posanih sallallahu alejhi ve sellem stajao i to je dovoljna počast odallahu aleh sanuhu mejutim da bi ta počast bila e, opravdana e, trebamo svoj život da uskladimo e, prema životu Rasulullah sallallahu alejhi ve znamo da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve ima obradu da e, da je ذنية قوشيو ازنامو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيو بريمية تشد نسليس كل نسيبوت و دا تبا مويمي تانيك استاري دا دو ترامو قصة كو باك بودا وبهاديه المناسبة بمناسبة الجمعة يستحب في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة قراءة سورة الكهف ذا <تصفيق> ترسي مستهب دا بروتي ما سورة الكهف بيار ستراي بيتك ناس بغ عرفاته بيش بغ بيتك وقد قال في حقها نبينا صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة يعني يو نهرها أو ليلها والآن إحنا ليلة إيش يعني ممكن الآن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه إلى الجمعة الأخرى ماشي في إيه في نور وعلى نور هذه فرصة فما تطفيش النور تقرأ سورة الكهف عشان تعيش في إيه ono. Euh ovo se e, temelino na Poslanikom sallallahu alajhi hadisu u kome kaže ko prouči e, ko prouči suru kaf petkom e, ili odnosno mi dodajemo uoči petka jer e, ovo je tetak i već nastupio euh će u svetlosti do idućeg petka. Ajwa, faddal ustað. عارفه كل المهم مش بس كده يعني حظك حلو انها جت يوم جمعه زي رسول السلام فلازم يكون حظك حلو في عيشتك زي عيشه الرسول السلام الله الله بجد الله مش حظك حلو في حاجة وحاجة تانية لا يبقى حظك وحش مش انت كلنا لازم نفرح بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ابو السجارة لازم يدخن برا السطارة ولا حتى ما يدخن لانه حرام ولا حتى برا السطارة لان الدخان حرام وكبيرة من الكبار نعم فضل. لا ما عليه غسل يوم الجمعه في عرفه الحاج ما عليه غسل واجب يوم الجمعه بعرفه الحاج ما يغتسل غسل الجمعه لان غسل الجمعه لمن للمقيم انت مش مقيم انت حاج ومسافر فما عليك غسل الجمعه نعم هذه الكوبايو odnosno sutra so dan na refata ne treba se kupati jer čovjek e, e kupanje predgom je obaveza po jednom misljenju da e, onoga ko je mukim koje je dakle kod kuće a ne na putu mislim putnici na no. <tavar> بالنسبة للطواف التطوع هل لابد من صلاة ركعتين بعد كل سبعة أشواط؟ لا مش لازم بي تاني داليا أوبوزا أدنسنا داليا فوجينو كلانيتي Prezijan, da se nakon kon dobro nuk tawafe, klanja i u barakata. Barakata se klanja i prezijan, se na kon tawafe u kuduma, dolaznog znu nakon na kon tawafe u i nakon kon tawafe u vada, u fustanju tawafe. Ena ma ma da. Eda kelama jeho. ne, ne, ne, da. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, يما السلطاذ عطيفي ان شاء الله بكره هتشوف كيفيه الجمع بنفسك وهتسمعها بادانك وهتعرف الحكم الشرعي تطبيقا وتنفيذا ان شاء الله تعالى اتفضل يا ابويا كان لك دليل على مشروعية طواف نافلة. طواف نافلة مشروع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الحرم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار فما في عندنا ما يمنع الطواف للحاج والمعتمر واهل مكة فيطوف والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف تنفلا في كل ليلة من ليالي منن هذا الصحيح عنده انتصف الليل يطوف ويرجع يبيت في منن في كل ليلة من ليالي منن يعني في ايام ايش يعني في ايام التشريق يطوف يروح يطوف ويرجع Vada l'halif sahihon, sahahavu, šajikun al-albaniji, rahimahullah. Na' Petane. Šta je dokaz da je dobrovrni tavaf propisan u osnovi? Odgovor. Dokaz je to što je posanik sallalahu alaihi wa sallam rekao nemojte braniti nikome ko želi da obavi tavaf u bilo kojem saatu, dana ili noći e uh, od toga kažemo uh, odnosno i dokaz da je, posan, da je da da je talaf, uh, m, i da je ozvaničen šerijatom jeste to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uh, kada je noćio 11. 10. odnosno 11. 12. i 13. noć na minih svake večeri bisao talaf dobrovolni tavaf i vraćao bi se da noći na minu اه احاديث coi govori o tome هل طواف الفيله عدد معين يسأل يسأل عن طواف النافله هل له عدد معين بلا عدد من واحد فرد او وصف من غير عدد لا فرد ولا زوج لا وتر ولا طواف التنفل لو انت قاعد في مكه مثلا قبل الحج عايز تتنفس صوت 2 3 لقيتها زحمه بطلت عن 4 براحتك زي ما انت عايز 7 3 2 4 زي ما انت عايز لا ده اصلا مش طواف ما في عدد ما في عدد لكن في السنة انه الافضل تصلي تطوف سبعا وتصلي بعد كل سبع ركعتين هذا افضل افضل افضل مش ايه مش واجب تمام معايا انت آه... ايش كان يساعدا هل وشفرت العبر بالطواف التطوع تيتاني داليا زادوبروني طواف وبيت داسا E, tavafi i sedam krugova odnosno može li čovjek tavafiti više ili manje Odgovor. Čovjek je u dobrovoljnom tavafu e, ima e, dakle određenu širinu i može tavafiti koliko hoće krugova ako vidi da je guža, nek tavaf i četiri nekaj istupi iz tavafa a e, i također nije oboje za smo spomenuli i ranije da klanja dva rekata nakon tavafa e, nakon tavafa Nakon tavafa na, na, na, na. انا اقول لك السؤال هو آه لما آه لما الانسان يشك في استجابه, استجابة الدعاء يوم عرفه فهل يعني هذا يؤثر على حجه او برد برتيبا اكو تشوفي بصومعه و تو دعى لشان primi o niego dove na hadzhu na na rafat to dali utec i sfar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة اذا دعوت الله وانت شاك في انه سوف يجيبك لن يجيبك مش حيجيبك ادعوا الله وانتم موقن بايش ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة اذا ما استيقنت بالاجابة مش حيجيبك بصراحة في سوء عدب مع الله طب نقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم وتقول لا مش هيستجيب لي في سوء ادب مع الله اا صلى الله عليه وسلم يا حديث جوغوريو موليت الله اي بوديت اويريني تا چهم سادزات اكو چوريك بودي اا انا بودي بيو سيغوران او تو الله تريمي تي دوفا اوندا ناك بودي سيغوران دا مو نيت سي Ovo znači da čovjek treba da moli Allaha iskreno i da bude uvjeren u to da će mu uslušati svaku molbu. Ako bude sumja, onda neka zna da mu Allah neće primiti jer e, to je u stvari na kraju krajeva i ružan odnos prema Allahu. Allah dželle je rekao: وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Vaš gospodar je rekao: Molite me, ja ću vam se odazvati. Jazakumullahu khairan e وصلى الله وسلم وبارك على محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله <سؤال> اللهم لبىك اللهم لبىك لا شريك لك لبىك لا شريك لك لا بننا عبدك سيدنا الكنيزه واسва широк الفيديو ar <coughs>